ربهم لهم أجرهم ونوهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر اعلم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد وتساقر بينكم وتكاترتم في الأسوار والخولاد فمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج ثم ثم يكون حطاما ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي آخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي آخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت ثابتوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها تعرض السماء والأرض أعدت أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذالك فضل الله يكفيه من يشاء ذلك فضل الله يكفيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم الله ذو الفضل العظيم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب لا أصاب من مصيبة في القرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا في كتاب من قَئ تَدغَهَا إِ ذَتَ عَ اللهَّكب إِ ذتَ عَ اللهَّكم لتَيل تَسَوْعَ مَا فَتَكُمْ وَلَا تَفرَحُ بِمَا آتَكُمْ كَيْ لَا تَأْتَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُفْتَالٍ فَقُورٍ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُشَّ مُفْتَالٍ فَقُورٍ الَّذِينَ ناس بالبغ الذين يغلقون ويثورون كاسبيك ومن الله هو الحميد ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد